اِن تَذَرُوكَ فَقُرْبُ رَبِّكُ لَهُ رَحْمَتٌ وَاسِعَةٌ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ فيقول الذين أشرقوا لو شاء الله ما أشرقنا ولا ذٰلِكَ كَلَّا بَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَاشَدُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُمْ مِّن عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن كُنتُمْ تابعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرسون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكمون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 قل تعالى وَاتَّلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا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 وضاكم به لعلكم تعقلون ولا تقرضوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسر